اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حقوقه وحدوده اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك ولا تجعلنا ممن تناساه فزجه في النار واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين